بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا, فقالوا إنا سمعناه قرآنا عجبا يهدي إلى رشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا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 119. وإنهم القاسطون فكانوا لجهنم حطبا 110. وأن لو استقانوا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا 111. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعدا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 111. قل إنما دعوا ربي ولا أشرك به أحدا 112. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا 113. قل إني لن يجيرني من الله أحدا 114. ولن أجد من illa balahum minallahi wa fa inna lahu narjan fa inna lahu narjan فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَلِيمٌ الْغَيْبَ